الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن هارد بالله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا انت قطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه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 وذالك هو الفوز العظيم